أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقه وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحَاقَّةَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوما فترى القوم فترى القوم فيها صرع كأنهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه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 أطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول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 خاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين قَُّ لَ ققَعناَا مِنه الوتين فَمَا مَِاكُم مِنْحَدٍ عَنْهُ حاجِزين وَإِهُ لَ تَذكَِةُ للمُتَّقين وَإَِّلَ نَعلَمُ أن مِكُمكَذذبين.